بسم الله الرحمن الرحيم فريق جوال الخير يقدم انا امك انا امك, أنا أمك يا هاي امك حملتك والعذاب الوان اي قلب يحمل هؤلاء هذا هو جزاء الام هذا هو جزاؤها انسيت فضلها وتعبها انسيت شكوها لمرضك انسيت انينها وسهرها عند سفرك عجبا والله لزمن عجبا لزمن ضاعت فيه الرحمة حتى على الأمهات عجبا لزمن ضاعت فيه الشيم والأخلاق تقول مشرفة دار المسنين تقول المختصة والله إن بعض الأبناء والله إن بعض الأبناء يأتي بأمه ويرميها في المستشفى ويدعي أنه فاعل خير فيهرب وأمه تنتظر وتنتظر على أمل أن يعود لكنه للأسف يتركها حتى توضع في الدار ثم بعد ذلك انظر انظر ماذا يفعل ثم بعد ذلك تقول يبدأ بالاتصال هل فلانة موجودة اذا قالوا نعم اقفل السماعة هل فلانة حية اذا قالوا نعم اقفل السماعة واذا قالوا له ميتة اتى ليكمل اتراءات الدفن اف ثم اف اف ثم اف اي نوع هذا من الابناء والله سمعت عن ذلك الزوج واعرفه وقد كانت أمه تسكن معه ليس لها غيره وفجأة جاء يقول لأمه يا أمي أريد أن أرمم في البيت وأعمل بعض الديكورات فلو جلستي في بيت عمي أو عند خالتي حتى أنتهي ثم تعودين إلى غرفتك فقالت بنيتها الطيبة يا ولدي غرفتي جيدة ولا تحتاج وأنا يا ولدي راضية بها ما دمت معك وأنت أمام ناظري وبعد إصراره وإلحاح وأفقت وانتقلت لتعيش عند خالته تمر الأسابيع ولم يتصل بها تمر الأسابيع ولم يتصل بها ولم يسأل عنها وكلما اتصلت انصرف عنها بحجة أنه مشغول جدا فيمر أكثر من ثلاثة أشهر والأم تعاني ما تعاني حتى ضاقت بها الحيل أصرت أن تذهب مع أختها أصرت أن تذهب مع أختها إلى بيت ولدها ذهبت وليتها لم تذهب ذهبت فإذا بالزوجة تستقبلها وتقول نعم قالت لها كيف أحوالكم يا بنيتي أين أبو أحمد قالت أبو أحمد يقول ليس لك مكان بيننا فلم يعد لك غرفة فنحن قد احتجنا الغرفة لابنتنا أنسيت أنها كبرت أليست هي أحق بالغرفة منك أليس عندك إحساس وماذا لو بقيت عند خالته فإذا احتجت شيئا من المال اتصر علينا حتى جاء ولدها جاء وليته لم يأتي جاء ووقف خلف زوجته وهو يقول لأمه نعم يا أمي نعم إذا أحتجت شيئا والله لن أتى عنك فالتفتت إليه ماذا عساها أن تقول؟ فالتفتت إليه ماذا عساها أن تفعل وخيبتا وحزرتا تنظر إليه وبدموعها تناديه بدموعها تقول له هذا صحيح هل هذا الذي تقولهم امرأتك صحيح لا أريد بيتك لا أريد غرفتك لكن أين رحمتك أين قلبك تنظر إليه ولسال حالها تنظر إليه أين تذهب أين تذهب ولسال حالها معقوله تجي منك وترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي أنا ما صدق أنك أنت يا أولادي تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي تحملت السنين وقلت على الله أشكي الهجران أنا أمك أنا أمك يا هاي أمك حملتك والعذاب الوان ولدتك والعلم سكين من وهن على وهن واثناء الولادة من بكا صوتك طعن احزان لاني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي نسيت امك نسيت امك كم ضميتك لا جيت وقلت لا بردان تركت البرد لضلوعي رح ينشد رعشة شفاتي نسيت يوم مدرستك نسيت يوم اذاكر لك وكفوف الى الحرمان نسيت امك نسيت امك يا هاي امك كم فلس انخنفته لك بشيلاتي أنا أمك يا أمك حملتك والعذاب الوائي كبرت وصرت بريوني شجاع وأشهم الفرسان وبعد هذا تجي منك يا وليدي تجي منك وترميني لأي إنسان أي قلب يحمل هؤلاء هذا هو جزاء الأم هذا هو جزاؤها أمثيت فضلها وتعبها أمثيت شكوها لمرضك ألسيت أنينها وسهرها عند سفرك كم تعبت كم شقيت كم عانت؟ كم رأت من شدائد وأهوال لا يعلمها إلا ذو العزة والجلال كم عانت من أجرك وكم كابدت في محبتك وهي تردد دوما بالدعاء لك لعل الله أن يقر عينها بك فتبرها عند الكبر وتفسن إليها عند الضعف وتذكرها عند المشيب والكبر فتقابلها بالإحسان ولا تقابلها بالإساءة والنكران تقابلها بالكرامة لا بالمهاله والهجران ومن قال علينا والديه اف لكما اتعذان ان اخرج وقد وقد خانت القرون من قبلهم وما يستغيثان ما وهما يستغيثانك ويليك امن ان وعد الله حق فَيَقُولُ مَا هَذَا إلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَلِيْنَ أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ فِي أُمَمِيَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَخِتَامًا نسأل الله أن ينفع بهذا العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوال الخير معا على طريق الخير